أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أو لهم قوم من غضب الله عليهم ما هم منكم لا هم منكم ولنا منهم good. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ سبيل الله تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصلا ويحسبون أنهم على شيء and be You want. Why are you listening? in uh -huh. وظنوا أنهم أَبِي ابْنُ لَا أَيْ وانی It's a from wall fin name mm -hmm. be Wanabi na You are ربنا أوفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل ولا تجعل في قلوبنا إلا ربنا آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العظيم